بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساغلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كالناس يعلمون ثم كالناس يعلمون ألم نجعل الأرض هادا والجبال أوسادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الزهر معاشا وبنينا فوقكم سمعا شدادا وجعلنا سمعا وهاجا وعنزلنا من المطرات ما أنزلنا لنخرج به حباء ونبادا وجنات الألفاء فإن يوم القصر كان ميقاتا يوم ينبخ مصور ما تحدون أفواجا وبدعة السماء فكانت أموابا وسيرت الجدال فكانت رابا إن جمعنا ما كانت مرصالا للصاغين مآبا globally dati si singa لا ينقون فيها بردا ولا شرابا إلا حلم وغساقا جزاء وغساقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا جرابا وكل شيء نحقيناه كتابا فنقوا فلن نزيدكم عذابا للمنطقين مفاذا الحدى الزقى والعنادان وكراعدا أقرابا وكعسا بها قل لا يستعون فيها لهم ولكن ماذا جزاء من ربك عطاء جسابا عبد السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يخوم الله والملائكة صفا لا, لا يتسلمون إلا من الذي له الرحمن إلا من الذي له الرحمن وقال صوارا ذلك اليوم الحق فمن شاء استخد إلى ربه بآجاه إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَ لِكُمْ لي